ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. استمعت هذا بين الملائكة والقديسين. في صلاة الأكثرون من, من الله أكبر في سوال.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 اي ا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي يمن لو على سفر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد بها كم الشهر فليصمت ومن كان مريضا على سفره فعذبتم من يريد الله بكم اليسرى يريد بكم العصر ولتكملوا الهدنة ولتكبروا الله ولتكبروا الله, ولتكبروا الله, ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا, لي فليستجيبوا لي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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين لله ما في السماوات وما في له وإن تبدو ما في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 بِهَا لا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآن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 وما للظالمين من نصير ربنا إننا سمحنا فِرْعَوْنَ سَيَأْبِصْنَا وَتَوَقَّدَ مَعَ الْبَرَادِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رَسُولِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ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 غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب حتى يلد الجمل في سم الخياقه وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ميهاقا ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ولا لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزحنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تدري ما تحتهم الأنهار؟ وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وبا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودِيَ